يشارك فيها الشاعر عبيد بن بنبارك من قدلان المزروعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ومزاكم جميعا بكل خير مشرفني حضوركم ويسعدني الجلوس أمامكم ويا مرحبا بالجميع أقول يا مرحبا ترحيب من قلب مشتاق. قلب على بدع المذائل تغنى من شاعر شله هو الوصل ثم ساق أسمى حروف الود ليفاض منا ويا مرحبا مليون من قلب وعماك للي جدانا بالمحبة تعنى يانا ولا لده حكم ظرف عاك ومعذور يلي لده الظرف عنا والسلام Ja.